بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلنا 129. ذاني لا ينكح إلا ذانية أو No, no. Tá الغافلات No Will I'll What? What? Well One be